Bismillahirrahmanirrahim. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن 국민in <gülüyor> <gülüyor>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 اون دیر اون تو